بسم الله الرحمن الرحيم نوقع الطريق الى الله يقدم حلو الله واشهد ان لا اله الى الله الله لا شريك له واشهد ان محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه سهلا أما بعد القرر المصنف رحمه الله أصل قولي بخلق القرآن قال اول مشهور القول وخارق القراني في اخر عصر التابعين لما ظهر جهمه بن صفوان الشفيط اليزى لعنه الله شقيقنا في التضليل والعقائد الفاسده يقول وكان ملحدا عنيدا وزنديقا زائغا مبتدعا غير سوي المؤمنين لم يثبت ان في السماء ربا الا يصف الله تعالى بشيء مما وصف به نفسه وينتهي قوله الى جهود الخالق عز وجل ترك الصلاه 43 يوما يزعم ويرتاد دينا يفكر عن في دين ولما نظره بعض السنه في معبوده فلاسفه من طائفه معينه قال قد به الله وهذا الهواء في كل مكان اللي هو يقول بالحلول في اذهنيه الاوائل يقولون ان الله في كل مكان على يعني حقيقتها حقيقه قولهم انكار وجود الله سبحانه وتعالى ولكنهم صاغوا هذه على هجارات في يعني في يعني طريق في طريقه يقبلها من لا يفهم الاسلام لو صرحوا بالانكار ردهم المسلمون فزعموا ان الله في كل مكان وتدا المساله الثانيه مساله انكار صفات الله سبحانه وتعالى ومن دونيه صفات الكرام الاولى طعن في التوحيد والثانيه مدارها على الطعن في شهاده ان محمد الرسول الله كما انها انكار للتوحيد لان القول بخلق القران زعم ان القران مختلق ف يعني انما هو قول البشر ولا يعلمه الله او قول مخلوقين وليس قول الله عز وجل فهذا طامه التوحيد طامه الغزاله قال وافتتح مره سوره طه فلما اتى على هذه الايه الرحمن على العرش استوى قال لو وددت السبيل الى حقها لحججتها واذا ثبت ذلك يعني يبقى ليس يعد فقط مثلا من اهل الردع وان كان كثير جهم يعني مما نقل عنه كلام اكثر عامه اهل العلم ولكن لا شك ما هذه رد وكفر ناقل عن المله بلا نزاع ومن كفره وقد قتل هو بقتله كما سارت سيف بن احود وهذا لما نقل عنه من هذه الكفريات الصريحه قال ثم قرأ حتى اتى على آية اخرى فقال ما كان ادرى بمحمد حين قالها لا اله الا الله نعوذ بالله من الكفر قالت مصطفى سورة القصص فلما اتى على ذكر موسى جمع يديه ورجليه ثم رفع المصحف ثم قال اي شيء هذا ذكره ها هنا فلم يتم ذكره وذكره ها هنا فلم يتم ذكره القصه موزعه في عدة مواطن اعترض على القران كفر ناقل عن مين لا بينا شك وجهل حكمة الله عز وجل في تنوية القصة بالأساليب المختلفة التي كل منها فيه من الفوائد ما ليس في الموضع الآخر في إضافة إلى تأكيد المعنى وتذكير المؤمنين يقول وقد روي عنه غير هذا من الكثريات وهو أذل وأحقر من أن اشتغل بترجمته وقد يصر الله تعالى ذبحه على يد سالم بن أحوز بأصبهان وقل بمرو وهو مئذ النائبها رحمه الله تعالى وجزاه عن المسلمين خيرا يقول وقد تلقى هذا القول تلقى الجهم هذا القول عن الجعد بن درهم وان كان هو اصلا الذي نشر القول الجهمي حتى صارت كلمه الجهميه ان تنسب اليه وهو يبحث عن افساد العقائد في كل ابواب العقيده ويقول بها فهو في الايام بالله عز وجل يمكن اسماء وصفات وفي القضاء والقدر يقولوا بالجبر وانكار افعال العباد فان هذا تناقض في الحقيقه لان الذي يثبت افعال الرب لابد ان يثبت صفاته بالاولى ولابد ان يثبت الاسماء بالاولى لكنه فعلا زنديق يريد البحث عن اسوء ما يفسد المسلمين فعقيده الجبر تفسد العمل كما ان عقيده التعطيل توسف توسف للاعتقاد مع التناقض الذي بينهما لان الجبر يغالي في اثبات فعل الله عز وجل حتى ينفي فعل البشر ويجعل فعل الرب سبحانه وتعالى مكره للبشر وفي الارجاء وفي الايمان والكفر يقول بان الايمان هو المعرفه ورود الله سبحانه وتعالى فقط وهي ايضا الغلو في يعني الارجاء من اسوء ثمار العقيده الجنويه وفي اليوم الاخر يقول بان الجنه والنار فنيان وتزولان واهلهما كذلك الى غير ذلك من انواع الضلالات والكفر يقول وقد تلقى هذا القول عن عن الجعد بن درهم لكنه لم يشتهر في ايام الجعد كما اشتهر عن الجهم فان الجعد لما اظهر القول بخلق القران تطلبه بنو اميه فهرب منهم فسكن الكوفه فلقاه فيها الجهم بن صفوان اتقلد هذا القول عنه ولم يكن له كثير اتباع غيره او غيره ثم اسرى الله تعالى قتل الجعد على يد خالد بن عبد الله القصري الامير قتله يوم عيد الاضحى بالكوفه وذلك ان خالدا خطب على الناس فقال في خطبته تلك ايها الناس ضحوا وتقبل الله ضحاياكم فاني مضح بالجعد بن جرهوم انه زعم ان الله لم يتخذ ابراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما تعال الله عما يقول الجعد علوا كبيرا ثم نزل فذبحه في اصل منبر كان هذا الامير شديدا جدا لكن كما هو عاده خلفاء وامراء بني اميه لم يكن عندهم يعني مهادنه مع اهل البدع مع شدتهم في توطين الملك الا انهم كانوا يعني مظهرين للسنه يبون البدع وظل كذلك طائفه من خلفاء بني العباس الى عهد المامون يعني ايضا كانوا يظهرون السنن ويحاربون بها لما جاء المامون افسد الدنيا او افسد الدين في حقيقه ب انتقاء يعني اختياره مذهب المعتزله يقول روى ذلك اللي هو قصه الجعد بنذرهم ابرحي البخاري في كتاب خلق افعال العباد راوهم نبي حاتم في كتاب السنه له ولغيرهما وهو مشهور في كتب التواريخ سنة أربعين وعشرين ومئة ذلك وقعت نتابع شمعين وقد أخذ الجعد بدعته هذه عن بيان ابن ثمعان وأخذها بيان عن طالوت ابن أخت لبيد بن الأعصم وأخذها طالوت عن خاله لبيد بن الأعصم اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ثبت في الصحيح سحر لبيد للنبي صلى الله عليه وسلم وذلك يدلون على أن اليهود من رأي هذه العقائد الفاسدة عليهم لعن الله المتتابعه الى يوم القيامه وانزل الله تعالى في ذلك في يقول انزل الله تعالى في ذلك اي في سحر النبي صلى الله عليه وسلم صورتي المعوذتين ثم تقلد هذا المذهب المخذول عن جهن بشر ابن غياث ابن ابي كريمه المريسي المتكلم شيخ المعتزله واحد من اضل المامون وجدد القول بخلق القران ويقال ان اباه كان يهوديا صباغا بالكوفه فروي عنه اقوال شنيعه في الدين من التجهم يغيره مات سنه 28 810 200 ثم تقلد عن بشر ذلك المذهب الملعون قاضي نحنا احمد بن أبي دؤاد. ابن ابي دواد ابن ابي دواد مش داوود فاعلن المذهب الجهميه وحمل السلطان على امتحان الناس بالقول بخلق القران وعلى ان الله لا يرى في الاخره يعني كان يوقف الناس ويسالهم فمن يقر بان القران مخلوق وان الله لا لانه الله لا يرى في الاخره على عقائد المعتزله يخلى سبيله وكذلك يولى الولاء ونحو ذلك اما من كان على يعني عقيده اهل السنه يرفض ذلك فيسجن ويضرب وهد بالقتل يقول وكان بسببه ما كان على اهل الحديث والسنه من الحبس والضرب والقتل وغير ذلك وقد ابتراه الله تعالى بالفالج قبل موته بأربع سنين حتى أهلكه الله تعالى سنة أربعين ومئتين له قاضي النحن أحمد بن أيدويل الفالج ذو الشارع النصف ومن أراد الاطلاع على ذلك وتفاصيله فليقرأ كتب التواريخ يرى العجب ذكر ما قاله أئمة السنة في مساءة القرآن وحكم الجهمية مبدئيا عشان هيتكرر الكلام كثيرا الكلام المنقول عن هؤلاء الائمه في يعني هو في تكفير من قال بخلق القران مع كونهم لم يامروا بالخروج على المامون ولا يعني سقوط ولايته بما قال اختلف العلماء في تفسير ذلك من اتباعهم والصحيح في ذلك ما رجحه شيخ الاسلام الزاميه رحمه الله انه ان الكلام على تقريبا قالوا خلق القرآن على النوع وام الشخص المعين فلان مساله مساله مستفهه على بسبب كلام اهل الزيغ والضلال ولم تكن معلومه من الدين بالضروره ولا صارت حتى معلومه من الدين بالضروره فلذلك لا يكفر المعين حتى تقوم عليه الحجه وهؤلاء كانوا متاولين فلم يكفرهم امام احمد رحمه الله باعينهم ولم يسع في ازاله ولايتهم وانما امر بالصبر الى ان اذن الله عز وجل بالفرج وهذا هو التحقيق في هذه المساله وهو ان الكفره المنقول الذي سوف نذكره هو كفر اكبر ناقل عن المله من جهه النوع واما من جهه العين فلا يكفر المعين حتى تقام عليه الحجه وبعض الاتباع لابن احمد يحملون ما ذكره ابن احمد في تكفير من قال بخلق القران على انه كفر دون كفر وهذا ضعيف جدا وذلك ان ما بين به الادله على من قال بخلق القران انه كافر يقصد انه كفر اكبر لانه انكار علم الله عز وجل ان انكار علم الله عز وجل تكذيب للقران وهذا لا يكون كفرا دون كفر لكن هو هم حاولوا الجمع بين ما نقل عنه من التكفير وما نقل عنهن الامر بالصبر ومن انه يقول امير المؤمنين ونحو ذلك فهم ذهبوا الى انه يقصد كفر دون كفر وهذا كما كما ليس بالصحيح الذي يظهر الصحيح انه كفر اكبر لكن لا يكفر المعين قال قال امام اهل السنه احمد بن محمد رحمه الله تعالى من قال القران او من قال القران مخلوق فهو عندنا كافر لان القران من علم الله وفيه اسماء الله وقال اذا قال الرجل العلم مخلوق فهو كافر لانه يزعم انه لم يكن لله علم حتى خلق هذا كله من مقطوعات تكثير الكفر الاكبر الذي يقول ان علم الله مخلوق بمعنى انه لان لا الله كان بلا علم كان جاهلا اعوذ بالله هذا كفر فيقول وقال رحمه الله من قال القران مخلوق فهو عندنا كافر لان القران من علم الله قال الله تعالى فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم وقال ولن ترضى عنك اليهود ولن النصارى حتى تتبع ملتهم قل ان هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير وقال تعالى ولئن اتيت الذين اوتوا الكتاب بكل ايه ما تبعوا قبلتك وما انت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ورأين اتبعته اهواءهم من بعد ما جاءك من العلم انك اذا لمن الظالمين وقال تعالى الا له الخلق والامر وقال تعالى ومن يكفر به من الاحزاب فالنار موعده قال احمد قال سيدنا زبير الاحزاب الملال كلها يكفر بالقران ويجعل ان من يكفر ان يقول القران مختلق فهو كافر بالقران وقال تعالى والذين اتيناه الكتاب يفرحون بما انزل اليك ومن الاحزاب من ينكر بعضه قل انما امرت ان اعبد الله ولا اسرك به اليه ادعو واليه مآب وكذلك انزلناه حكما عربيا وقال ان اتبعته اهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق وقال رحمه الله من قال ذاك القول لا يصلى خلفه الجمعه ولا غيرها فان صلى خلفه عاد الصلاه يعني من قال القران مخلوق فهذا ما نقول عنه اقوال في ذلك الذي يظهر الله اعلم من يساءت عاد الصلاه انه من يعني ثبت عليه الحكم بالردة اما قبل ثبوت الحج على ذلك ف يعني اعاده الصلاه في احتياط ولا يلزم اعادتها طالما انه لم يثبت خروجه من المله او هذا على القول بان كراهيه الصلاه خلف الفاتح والمبتدع كراهيه تحريم تقتضي البطلان والصحيح انها يعني كراهيه تنزيه وانها او حتى لو قلنا بالتحريم لكن لا تقتضي بطلان الصلاه كان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالصلاه اخوه خلف امراء الجور الذين اخروا صلاتها وقتها ويعني ان تكون معهم نافله وان صلى الصلاه في وقتها الصلاه يصليها في وقتها ثم يصلي معهم تكون نافله فامر بالصلاه خلفهم ولو كانت باطله لم يامر بالصلاه لكن الصحيح ان هذا احد الروايات عن احمد رحمه الله ان الصلاه خلف الفاسق المرتدع والالزم من قونه يعيد الصلاه انه يقول بالتكفير بالاعيان فان هذه مساله مشهوره عند الامام احمد رحمه الله في مذهبه ان ترك الصلاه ان الصلاه خلف الفاسق المرتدع قولان قولك قول كقول الجمهور انها صحيحه والقول الثاني انها محرمه باطله فيقول القاضي رحمه الله اذا كان القاضي جهميا فلا تشهد عنده ان تذهب للشهادة فقال ابراهيم وطهمان الجهميه كفار والقدريه كفار وقال سليمان التيمي رحمه الله ليس قوم اشد بغضا للاسلام من الجهميه والقدريه فاما الجهري الجهميه فقد بارزوا الله واما القدريه فانهم قالوا في الله لعلها مقلوبه والله اعلم فلان القدريه وهم الذين بارزوا الله يعني ويمكن ان توجه طبعا الجهاميه بارزوا الله هنا نفوا عنه الصفات والقدريه قالوا في الله انه لا يقدر على افعال العباد قالوا في الله عز وجل ما لا يجوز وهم اشد بغضا لسمره ان عامتهم ورؤساؤهم من الزنادقه المنافقين الذين اخذوا عن اليهود هذه العقائد الفاسده وعن غيره من اهل الكفر طعنا في الاسلام قال صلى الله عليه وسلم ابي مصيه الجهميه كفار لا يصلى خلفهم والجهميه اصلا في استراخى الهدف في هذا الوقت كان على المعتزله وان المعتزله اخذوا عقائد الجهميه في الاسماء والصفات عدا انكار الاسماء لكنهم قالوا الاسماء مخلوقه اثبتوا الاسماء دون الصفات واثبتوها مخلوقه تعالى الله عن فرما لون كبيره فقال خارجه الجامعه كفار بلغوا نسائهم انهن طوالق وانهن لا يحللن لازواجهن تصريح في التكفير بالاعيان هنا وهذا الكلام اما محمول كما ذكرنا على من قامت عليه الحجه وهو اظهر او هذا قول بعض اهل العلم الذين يخرجون الجهميه من الثنتين وسبعين فرقه وهذا الخلاف وذكرنا من قبل انه من الفرق المختلف في تكفيرها نوعا وعينا والرادح انهم كفار نوعا لا عينا فيكون هذا قول مرجوح وهو ان التكفير هنا بالاعيان احد الوجوه عند بعض اهل السنه كما ان بعض اهل السنه يكفر الخوارج من اهل الحديث ويجعلهم خارجين عن المله وذكرنا ان الخلاف في تكفير هذه الطوائف حتى بالاعيان خلاف سائغ لكن الراجح قول جمهور اهل العلم عدم التكفير بالعموم ولا بالاعيان حتى تقام الحجه قال خارجا الجهميه كفار بل بلغ بلغ نسائهم انهن طوالق وانهن لا يحللن الا يحللن لازواجهن ثم تلا طه ما انزلنا عليك القران لتشقى الا تذكره لمن يفشى الى قوله الرحمن على العرش استوى وقال مالك رحمه الله من قال القران مخلوق القران وخلوق يوجع ضربا ويحدث حتى يطوق وهذا منه امتناع من التكفير بلا شك بل يرى ان ذي تلك بدعه ويعذر قائلها وقال سفيان الثوري رحمه الله من زعم ان قول الله يا موسى انه انا انه انا الله العزيز الحكيم مخلوق فهو كافر زنديق حلل الدم ان المعنى ذلك ان قائل ذلك غير الله معنى مخلوق يعني خلق الله في الشجره او في غيره من المخلوقين فقائل هذا ليس هو الله فهذا من اصرح الادله لانه من الذي من مخلوق يمكنه ان يقول انا الله العزيز الحكيم اذا لم يكن هذا كلام الله الذي هو صفته عز وجل فهو كلام غيره فهذا من اصرح ما يدل على كفرهم وقال ايضا من قال ان قل هو الله احد الله الصمد مخلوق فهو كافر قال ابو يوسف القاضي صاحب ابي حنيفه سنفاني ما على وجه الارض شر منهما الجهميه والمقاتليه قلت اظنه يعني بالمقاتليه اتبع مقاتل ابن سليمان البلخي فانه رماه الامام ابو حنيفه بالتشبيه والمشهور عنه فإنه قال أفرط جهم في نفي التشبيه حتى قال إنه تعال ليس بشيء وأفرط مقاتل في معنى الإثبات حتى جعله مثل خلقه وتابع أبا حنيفة على ذلك جماعة من أئمة الجرح والتعديل من أقرانه كأبي يوسف وغيره فمن بعدهم حتى قال ابن حبان كان يأخذ من اليهود والنصارى من علم القرآن الذي وافق كتبهم وكان يشبه الرب بالمخلوق لو مقاتل وكذبه وكيع وغيره والله اعلم بحاله قال وكيع مات مقاتل ابن سليمان ثلاثة خمسين ومئة وقال عبد الله بن وارك الجهمية كفار وقال ليست تعبد الجهمية شيئا وقال من قال القرآن مخلوق فهو زنديق وقال اننا نستجيز ان نحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستجيز ان نحكي كلام الجهمية لشدة تصريحين بنقيد القرآن يقول لم يستوي عن عرش لم يكلم موسى تكريما لم يتخذ إبراهيم خليلا وقال سفيان بن عينا القرآن كلام الله من قال مخلوق فهو كافر ومن شك في كفره فهو كافر وقال من قال القرآن مخلوق يحتاج أن يصلب على غياب يعني جبل من شك في كفره يعني في مناقضه ما يقول للتوحيد والا فكما ذكرنا قد تكلم علماء كثيرون بعدم تكفير المعين منهم كما ذكرنا بل وبعض المشايخ قالوا ان ذلك من الكفر دون كفر فهذا كله بعد اقامه الحجه وقال عبد الله بن ادريس رحمه الله وقد سئل ما تقول في الجهنيه يصلي خلفهم فقال ا مسلمون هؤلاء ا مسلمون هؤلاء لا ولا كرامة لا يصلى خلفهم وقال له رجل يا ابا محمد ان قبالنا ناس ناس يقولون القران مخلوق فقال من اليهود قال لا قال فمن النصارى قال لا قال فمن فمن المجوس قال لا قال فمن قالوا قالوا من الموحدين قال كذبوا ليس هؤلاء بموحدين هؤلاء اذا رقه هؤلاء اذا رقه وقرا ابنه ادريس بسم الله الرحمن الرحيم فقال الله مخلوق والرحمن مخلوق والرحيم مخلوق انا استفهام انكاري هؤلاء اذا لقطه ها هو بسم الله الرحمن الرحيم كانه يعني انا الكلمه نفسها تقصد الكلمه استفهام انكاري او ك الله قال وسئل عن قوم يقولون القرآن مخلوق فاستشنع ذلك وقال سبحان الله شيء منه مخلوق وقال وجيه فإني أستتيبه فإن تاب وإلا قتلته وقال من زعم أن القرآن مخلوق فقد زعم أنه محدث ومن زعم أنه محدث فقد كفر وقيل له إن فلانًا يقول إن القرآن محدث فقال سبحان الله هذا الكتاب هذا كلام لا يحتاج إلى نظر فإن تسميته محدثا لا يلزم منها أن يكون مخلوقا والله أعلى وعلم فإن الله عز وجل قال ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون فقال أفب هذا الحديث أنتم مذهنون وقال ابن عباس ما لكم تسألون أهل الكتاب وعندكم كتاب الله أحدث الكتب أهدا بالله والذي يظهر والله أعلم ان تسميته بالمحدث بمعنى انه محدث الينا وليس بمحدث عنده او تسميته بالمحدث بمعنى انه كان في وقت معين حين شاء الله عز وجل ان يتكلم به فيسمى حديثا ومحدثا بهذا الاعتبار لانه معلق بمشيئه الله في وقت معين ان هذا لا ينكر بل هذا التفسير الصحيح ويصح اطلاق ذلك وتسميه افعال الرب سبحانه وتعالى التي تقع بمشيئته حوادث امر اختلف فيه اهل العلم والصحيح اثباته كما دلت عليه ادله الكتاب والسنه وهو مذهب الامام البخاري رحمه الله ولكن كلمه محدث في اصطلاح المتكلمين تساوي مخلوق تماما وربما كلمه محدث عندهم في الاصطلاح اشهر من مخلوق بمعنى في الد في الد ان اقصد الدلاله على كونه مخلوقا فيقولون هذا الشيء محدث وهذا شيء قديم فالمحدث والقديم في الاصطلاحين غير استعماله في اللغه بل اصطلاحهم انه بمعنى المخلوق الذي حدث بعد ان لم يكن وهذا في صفات الرب عز وجل اذ افعال الرب حدثت بمعنى وقع في وقت معين والله لم يزل موصوفا بانه يفعلها حين شاء فالله الان موصوف بانه يجيء يوم القيامه وجاء ربك والملك صفا صفا وانما يجيء عز وجل فعلا يوم القيامه وينزل السماء الدنيا في ثلث الليل الاخر وهو موصوف ازلا وابدا بانه يفعل ذلك في هذا الوقت وان الله كلم موسى حين كلمه ولم يكن كلمه قبل ذلك ولم يزل عز وجل ازلا موصوفا بانه كلم الله موسى تكليما فهذا معنى الحدث لكن كما كما هو يقصد المعنى الاصطلاحي للمتكلمين والله اعلم من زعم انه محدث فقد كفر فقيل ان فلان يقول ان القران محدث فقال سبحان الله هذا الكفر فهذا على اصطلاح المشهور عندهم في علم الكلام وأن المخلوق هو أن المحدث هو المخلوق وإلا فالآية ظاهرة جدا في أن المعنى وإن كان المعنى فاسترها على أن ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون على أنه غير القرآن لأنه لم يعرف بالألف واللام والحقيقة أن الآية على ما فاسترها غير واحد من الثلاث في القرآن وكما رجع ذلك ابن جرير رحمه الله ان الايه ظاهره في العموم ما ياسيهم من من ذكر من ربهم محدث الا استمعوا وهم يلعبون فهذا يشمل كل ما اتى من عند الله فقد غمهم الله على انهم يعني يلعبون اثناء استماع الذكر المنذر من عند عز وجل كل الذكر وليس ذلك خاصا بسنه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان المشركون في يعني عند نزول القران المكي يعني يطعنون في كلام النبي صلى الله عليه وسلم دون القران بل انما كانوا يستهزئون يطعنون اساسا في القران فهذا يؤكد ان سبب النزول قطعي الدخول في العموم لذلك نقول ان الصحيح أن, ان ان يقال ان القران داخل في هذه الايه لا شك في صحته لكن نقول محدث وليس بمخلوق وكما قال البخاري ان حدثه لا يشبه حدث المخلوقين ممن يقول باثبات لفظ الحدث في القران وليس بمعنى الخلق الامام البخاري رحمه الله في كتابه خلق افعال العباد في كتابه في كتاب التوحيد من صحيح وفي كتاب خلق افعال العباد وضح المساله جدا فساء التلفظ ونحوه في وقال في كتاب التوحيد من الصحيح باب قول الله عز وجل ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدثهم او من الرحمن محدثهم وان حدثه لا يشبه حدث المخلوقين وذكر حديث عن عباس ما لكم تسالون اهل الكتاب وعندكم كتاب الله احدث الكتب عهدا بالله قال السويدي سالت وكيعا عن, عن الصلاه خلف الجهنيه فقال لا تصلي خلفهم فقال من زعم أن القرآن مخلق مخلوق فقد زعم أنه محدث يستتاب فإن تبعوا إلا ضربة عنقه فقال زهير بن حرب اختصمت أنا ومثنى فقال مثنى القرآن مخلوق فقلت أنا كلام الله فقال وكيع وأنا أسمع هذا كفر فقال من قال القرآن مخلوق هذا كفر فقال مثنى يا أبا سفيان قال الله ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث وقال الله ايش ايش هذا ايش هذا اي شيء هذا فقال وكيع من قال القران مخلوق هذا كفر فقال من قال القران مخلوق فهو كافر وقال رحمه الله القران كلام الله انزله جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم كل صاحب هوى يعرف الله ويعرف من من يعبد الا الجهميه لا يدرون من يعبدون بشر المريثي وأصحابه هذا كما ذكرنا في تفسير الآية ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث ذكرنا الجواب عن ذلك في احتجاج الجهمية بأن القرآن مخلوغ يذير الآية احتجاج باطل وذلك أن محدث إلينا وليس محدث عنده أو محدث بمعنى كان في وقت نزل في وقت تكلم الله به في وقت دون غيره وافعال الرب عز وجل حادثه بذاته ليست مخلوقه وهذا اصح القولين والقول الثالث ان ذلك في الذكر المخلوق مثل كلام النبي صلى الله عليه وسلم ده تفسير الامام احمد في كتاب الرد على الزنادقه والجهميه وقيل لوكيه في ذبائح الجهميه قال لا تؤكل هم مرتدون نفس الكلام السابق على المذهب الطريقتين مذهب من يراهم خارج السنه الى فرقه وده مذهب مرجوح والراد انهم الجهميه بعد اقامه الحجه يبمرتدون وقال من قال ان كلامه ليس منه فقد كفر وقال من قال ان انه منه شيء مخلوق فقد كفر وقال سطر بن محمد سالته معتمر بن سليمان فقلت يا ابا محمد امام لقوم يقول القرآن مخلوق اصلي خلفه فقال ينبغي ان تضرب عنقه قال فطر اسألت همد بن زيد فقلت يا ابا اسماعيل امام لنا يقول القرآن مخلوق اصلي خل Bang قال اصلي خلف مسلم احب الي سألت يزيد بن زرية فقلت يا ابا معاوية امام لقوم يقول القرآن مخلوق اصلي خلفه قال لا ولا كرامة وقال عبد الرحمن بن مهدي من زعم ان الله لم يكلم موسى يستتاب فان تابوا الا ضربت عنقوا وقال مره لا ارى ان استتاب الجهميه يعني يقتلهم مباشره ان الزنديق لا يستتاب على قول او لانه لا يرى وجوب استتابه المرتد وقال رحمه الله لو كان لي من الامر شيء لقمت على الجسر فلا يمر بي احد من الجهميه الا سالته عن القران فان قال مخلوق ضربت رأسه ورميت به في الماء وقال وقر بن الاسود لو ان رجلا جهميا مات وانا وارثه ما استحلت ان اخذ من ميراثه فقال ابو يوسف القاضي يئوني بشاهدين يشهدان على المريثي والله لاملا ان ظهره وبطنه بالثياب يقول في القران يعني مخلوق ما زي ما قلنا واضح ان العلماء لهم ايه طريقتين في ذلك لهم طريقان في ذلك والاطاح في ذلك كما كما حملها على الذي اقامه حج وقبل اقامه الايه الحج فقال عزيز ان كلام القاضي ابو يوسف دول ان هو مش ايه انه لا يكفره وقال اضربه امن ظهر وبطنه بالسياط يا عزيز وقال عزيز هارون وذكر الجهنيه فقال هم والله زنادقه عليهم لعنه الله فقد رحمه الله والله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده قال من قال القران مخلوق فهو زنديق وسئل عن صواته ففهم قال لا وقال معاذ بن معاذ من قال القران مخلوق فهو كافر وقال سببه المصور اجتمع راي وراي, ورأي ابي النضر هاشم بن القاسم وجماعته من الفقهاء على ان المريسيه كافر زاحد نرى ان يستتاب فان تابوا الا ضربت عنقه طبعا قضت لي استتامه لاحقه لقضيه الايه التكفير كما ذكرنا مرات من قبل ان هو مش هيكفر حتى يستتاب لا لن تضرب عنقه حتى ايه يستتاب لكن ده حكم عليه بالكفر قبل علي الاستتابه يقول لي كافر يستتاب كان ابو توبه الحلبي ونعيم, ونعيم العايب ومحمد اوريم المهدوي وكفارونا الجهميه وقال بس ابن الحارث لا تجالسوهم ولا تكلموهم وإن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم كيف يرجعون وأنتم تفعلون بهم هذا يعني كيف يرجعون عن قولهم وأنتم تصلون خلفهم وتشهدون جنائزهم وتعودون مرضاهم كيف يرجعون يعني يمتنعوا من ذلك حتى يتوبوا قال عن الجميع وقال ابن أبي مريم من زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر وقال ابو الاسود ان نضرب نو عبد الجبار القران وكلام الله من زعم انه مخلوق فهو كافر هذا كلام الزندقه وقال عباده بن العوام كلمت بشرم المريتي واصحابه فرائيت اخر كلامهم ينتهي ان يقول ليس في في السماء شيء وقال عمرو بن الربيع بن طارق القران وكلام الله من زعم انه مخلوق فهو كافر وقال هارون الرشيد امير المؤمنين بلغني ان بشرم المريسي يزعم ان القران مخلوق لله علي ان اغفرن الله به الا قتلته قتله ما قتل بها احدا قط هارون الرشيد كان ناصرا للسنه بالعزيز الله حازما شديد الحزم على البدع لكن تسلل اهل البدع الى ابنه المامون ولا حول ولا قوه الا بالله حتى اغروه بالبدع وقال هارون بالمعروف من قال القران مخلوق فهو يعبد صنما كالذي يعبد صنما وقال يحيى بن معين رحمه الله من قال القران مخلوق فهو كافر وقال رجل لهسين ان فلان يقول القران مخلوق فقال اذهب اليه فقرا عليه اول الحديد واخر الحشر قياس اسماء الله عز وجل ولا تظمنه لاسماء الله فان زعم انهما مخلوقان فاضرب عنقه وقال أبو هاشم الغستاني مثله وقال أبو عبيد من قال القرآن مخلوق فقد افترى على الله وقال عليه ما لم تقله اليهود والنصارى <تصفيق> قامت الحجة في الأسماء اللي لايت من تضمنها إنني أنا الله لا إله إلا أنا فعبدني هو الأول والآخر والظاهر والباطن في أسماء الله لأنه سيبقى فيها لإلزام ظاهر بأن يقول أسماء الله مخلوقة وحادثة وأنه ليس هو سبحانه وتعالى له الذي لا اله الا هو وقال اسحاق ابن البهلول لانس بن هياض ابي ضمره اصلي خلف الجهاميه قال لا اميه بتغيير الاسلام دينا فلا يقبل منه وهو في الاخره من الكافرين وسئل عيسى ابن يونس رحمه الله عمن يقول القران مخلوق فقال كافر او كفر فقيل له تكفرهم بهذه الكلمه قال ان هذا من ايسر او احسن ما يظهرون وكان يحيى بن معين رحمه الله يعيد صلاه الجمعه منذ اظهر عبد الله بن هارون المامون واسكن اسمه عبد الله ما اظهر يعني القول بخلق القران يعني يصلي الجمعه معاه ويعيدها على طريقته يعني ان هو في ال... اما احتياطا كما ذكرنا واما القول ببطلان الصلاه خلف المبتدع وقال حسين بن ابراهيم ابن اشكاب عاصم ابن علي بن عاصم وهارون الفراوي وعبد الوهاب الوراق وسفيان الوكيع القرآن وكلام الله وليس لمخلوق وسئل جعفر بن محمد رحمه الله عن القرآن فقال ليس بخالق ولا مخلوق ولكنه كلام الله ليس بخالق لانه صفه من صفات الله لا يقال الصفه خالقه ولكن الله باسماءه وصفاته والخالق قال وروي عن ابيه وروي عن ابيه علي ابن الحسين وعاصفر بن محمد ابن علي رواه عن جده انه قال في القران ليس بخالق ولا مخلوق ولكنه كلام الله وقال الزهري سالت علي بن الحسين عن القران هو علي زين العابدين فقال كتاب الله وكلامه وعن ابراهيم بن سعد وسعيد بن عبد الرحمن الجمهي ووهب بن زرير وابي النضر هاشم بن القاسم وسليمان بن حرب قالوا القرآن كلام الله ليس بمخلوق وقال سفيان النعينا لا نحسن عير هذا القرآن كلام الله فأجله حتى يسمع كلام الله يريدون أن يبدلوا كلام الله وقال إمام ملك ابن أنت وجماعة من العلماء بالمدينة وذكروا القرآن فقالوا كلام الله وهو منه وليس من الله شيء مخلوق سوف تلك عن يعني هو يمكن ان يكون بدء بدايه ظهور الكلام في عهد الامام مالك رحمه الله وقال احمد ابن زيد رحمه الله القران كلام الله انزله جبريل من عند رب العالمين وقال ابو وكيع ومعياش من زعم ان القران مخلوق فقد افترى على الله وقال وكيع القران من الله منه خرج اليه يعود وقال يحيى بن سعيد كيف يصنعون بقوله والله احد كيف نصنعنا بهذه الايه انني انا الله يكون مخلوقا يعني من الذي قال ذلك اذا اي مخلوق حل في هذا الكلام اما ان هذا الكلام يكون كذبا فيكذب القران واما ان يكون حقا فلا بد ان يكون خلقه في غيره ولا يذو الله ولا ان يكون ذاته محلا للمخلوقين لان ذلك يقتضي انكار ان الله عز وجل هو الخالق غير المخلوق قال وهو بن جريل ومحمد بن يزيد الوسطي وابن أبي إدريس وأبو بكر بن أبي شيبة وأخوه عثمان بن أبي شيبة وأبو عمر الشيباني ويحيى بن أيوب وأبو الوليد وحجاج الألماطي ويحيى بن معين وأبو خيثمة وإسحاق بن أبي إسرائيل وأبو معمر القرآن كلام الله ليس بمخلوق وقال أبو عمر الشيباني لإسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة وقال القران مخلوق فقال الشيباني خلقه قبل ان يتكلم به او بعد ما تكلم به قال فصكت لانه لا يثبت انه تكلم به اصلا وقال حسن بن موسى الأشيد او الأشيد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اياك نعبد واياك نستعين فقال حسن مخلوق هذا يعني الفاتحه فقال محمد بن سليمان بن وين القرآن كلام الله غير مخلوق ما رأيت أحدا يقول القرآن مخلوق أعوذ بالله انتهى من كتاب السنة كتاب السنة لعبد الله بن بن محمد فقال الشفعي رحمه الله تعالى في وصيته القرآن كلام الله غير مخلوق فقال عفان بن مسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يريدون ان يبدلوا كلام الله الله لا اله الا هو الحي القيوم قل هو الله احد ام مخلوق هذا ادرك شعبه وحماده بن, بن سلما واصحاب الحسن يقولون القران كلام الله ليس مخلوقا وقال يحيى بن معيا من زعم ان القران من القران من اوله الى اخره ايه مخلوقه فهو كافر وقال هيثم بن عبيد الله القران كلام الله غير مخلوق فلا فقال له رجل اليس الله تعالى يقول ما ياتيهم من ذكر من ربهم محدث فقال محدث الينا وليس عند الله بمحدث وقال اسحاق ابن ابراهيم الحنظلي رحمه الله ليس بين اهل العلم اختلاف ان القران كلام الله ليس بمخلوق فكيف يكون شيء خرج من الرب عز وجل مخلوقا خرج منه أن يتكلم الرب به قال ابو جعفر النفيلي من قال ان القران مخلوق فهو كافر فقيل له يا ابا جعفر الكفر جفران كفر نعمه وكفر بالرب عز وجل قال لا بل الكفر بالرب عز وجل ما تقول في من يقول قل هو الله احد الله الصمد مخلوق اليس كافرا هو وقال عبد الله بن محمد العيسى يستحيل في صفه الحكيم ان يخلق كلاما يدعي الربوبيه ان الكلام يدعي الربوبيه لو كان كلام مخلوق مستقل جدا فمخلوق يقول انني انا الله يعني قول الله تعالى انني انا الله وقولي اني انا ربك قلت والمعتزله يقولون ان كلام الله لموسى خلقه في الشجره فعلى هذا تكون الشجره هي القائله انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني ربحه الله في الدنيا والاخره وقال محمد بن يحيى له الازدهلي اليمان قول وعمل يزيد وينقص والقران كلام الله غير مخلوق بجميع صفاته وحيث تصرف واما كلام البخاري رحمه الله ومكانته في هذه المساله فاشهر من ان يحتاج الى تعريف وله في ذلك كتاب خلق افعال العباد وقد دوب في صحيحيه على جمله وافيه تدل على غزارة علمه ودلاله جامه مع انه توهمه في مساله خلق القران وسبب تاليف كتاب خلق افعال العباد ما اتهم به البخاري من التجهم بسبب انه يقول افعال العباد مخلوقه اصواتهم افعلهم مخلوقه وقراءتهم مخلوقه فاتهم بسبب ذلك من بعض من لا يحسن الفهم والذهلي كان متهمًا له ولا شك ان قول الامام البخاري هو الصحيح المنضبط ان افعال العباد مخلوقه وكلام الله كيف تصرف غير مخلوق ولكن فعل العبد مخلوق وقال ابو حاتم وابو زرعه ادركنا العلماء في جميع الامصار فكان من مذاهبهم ان الايمان قول وعمل يزيد وينقص والقران كلام الله غير مخلوق بجميع جهاته يعني ايه بجميع جهاته يعني قراه الناس فلم يزل هو كلام الله صوته مخلوق والمقروء غير مخلوق كثب في المصاحف الورق مخلوق والمكتوب غير مخلوق حفظ في الصدور الصدور مخلوق والمحفوظ غير مخلوق يقول والقدر خيره وشره من الله تعالى وأن الله تعالى على عرشه بائل من خلقه كما أصف نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بلا كيف أحاط بكل شيء إن علم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فقال محمد أسلم الطوصي القران كلام الله غير مخلوق اينما تلي وحيثما كتب لا يتغير ولا يتحول ولا يتبدل انتهى من العلوب الذهبية وقال امام الائمه محمد بن اسحاق المخزومي رحمه الله في كتاب التوحيد بعد تبويبه على تكليم الله موسى عليه السلام وتكلم الله بالوحي وصفه نزول الوحي وتكليم الله عباده يوم القيامه فتقرير البحث البحث في ذلك ثم قال باب ذكر البيان من كتاب ربنا المنزل على نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم ومن سنه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على الفرق بين كلام الله عز وجل الذي به يكون خلقه وبين خلقه الذي يكون بكلامه وقوله والدليل على نبذ قول الجهميه الذين يزعمون ان كلام الله تعالى مخلوق جل ربنا عز وجل عن ذلك قال الله سبحانه وتعالى الا له الخلق والامر تبارك الله رب العالمين ففرق الله تعالى بين الخلق والامر الذي به يخلق الخلق الله يخلق الخلق بامر ففرق الله بين الخلق والامر بواو الاستئناف واعلمنا الله جل وعلا في محكم تنزيله انه يخلق الخلق بكلامه وقوله انما قولنا لشيء اذا اردناه ان نقول له كن فيكون فاعلمنا جل وعلا انه يكون كل مكون انه يكون كل مكون من خلقه بقوله كن فاعلمنا جل وعلا انه يكون كل مكون من خلقه بقوله كن فيكون وقوله كن هو كلامه الذي به يكون الخلق وكلامه عز وجل الذي يكون الذي به يكون الخلق غير الخلق كلامه عز وجل الذي به يكون الخلق غير الخلق الذي يكون مكونا بكلامه فافهم ولا تغلط ولا تغلط ومن عقل عن الله خطابه علم ان الله سبحانه لما اعلم عباده المؤمنين أنه يكون الشيء بقوله كن أن القول الذي هو كن غير المكون بكن المقول له كن وعقل عن الله أن قوله كن لو كان خلقا على ما زعمت الجهمية المفترية على الله أنه إنما يخلق الخلق ويكونه بخلق لو كان قوله كن خلقا فيقول لهم يا جهلة فالقول الذي يكون يكون به الخلق على زعمكم لو كان خلقا بما يكونه اليس قود مقالتكم تقود مقالتكم قود مقالتكم عندما آل المقاله الذي تزعمون ان قوله كن انما يخلقه بقول قبله وهو عندكم خلقه وذلك القول يخلقه بقول قبله وهو خلق حتى يصير الى ما لا غايه له ولا عدد ولا اول وفي هذا ابطال تكوين الخلق وانشاء البريه لان ما من شيء الا ويخلق بايه بيكون وكل مخلوقه يبقى كون مخلوقه بايه بيكون ابلي وهكذا الى ما لا نهايه يبقى الخلق قديم يبقى لم يزل الخلق قديما ولا يدرى الله يقول وذلك القول فيه ابطال تكوين وفي هذا ابطال تكوين الخلق وانشاء البريه واحداث ما لم يكن قبل يحدث الله شيئا وينشئه هذا قول لا يتوهمه تقول ما لم يكن قبل بحدث الله الشيء ونشئه وهذا قول لا يتوهمه ذلوب لو تفكر فيه ووفق لادراك الصواب والرجاد قال الله سبحانه وتعالى والشمس والقمر والشمس والقمر والندوم مسخرات بمره فليتوهم مسلم ان الله تعالى سخر الشمس والقمر والندوم مسخرات لخلقه اليس مفهوما عند من يعقل عن الله خطابه ان الامر الذي سخر به غير المسخر بالامر وان القول غير المقول له فتفهموا يا ذوي الحجه عن الله خطابه وعن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم بيانه لا تصدوا عن سواء السبيل فتضلوا كما ضلت الجهميه عليهم لعن الله فاسمعوا الان الدليل الواضح البين غير المسكم من سنن غير المسكم من سنه النبي صلى الله عليه وسلم من نقل العدل عن العدل موصولا اليه على الفرق بين خلق الله وبين كلام الله ثم ساق الاحاديث في ذكر كلمات الله الى حديث اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ثم قال افليس العلم محيطا يا ذوي الحجه انه غير جائز ان يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتعوذ بخلق الله من شر خلقه هل سمعت عالما يجيز ان يقول اعوذ بالكعبه من شر خلق الله او يجيز ان يقول اعوذ بالصفا والمروه او اعوذ بعرفات ومنى من شر ما خلق الله اعوذ بالله لا هذا لا يقوله ولا يجيز القول القول به مسلم يعرف دين الله محال ان يستعيذ مسلم بخلق الله من شر خلقه ثم ساق بحثا طويلا فليراجع انتدبت توهيد بن خزيم وقال ابو معرب بن خازم الضرير رحمه الله الكلام فيه بدعه وضلال الكلام علم الكلام ما تكلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابه رضي الله عنهم ولا التابعون ولا الصالحون رحمه الله يعني قول القران قول القران مخلوق الكلام فيه الكلام في هذه المساله او علم الكلام وذكر عن عن, عن ابي نعيم وهو الفضل بن ذكين لكن عنده من يقول القران مخلوق فقال والله والله ما سمعت بشيء من هذا حتى خرج ذاك الخبيث جهنم وكلام ائمه السنه في هذا الربيطه طول ولو اردنا استيعابه لطال الفصل وقد تكرر النقل الاجماع منهم على اثبات ما اثبت الله عز وجل نفسه واثبته رسوله صلى الله عليه وسلم والصحابه على فمن بعدهم ونفي التكييف عنها ولا سيما في مساله العلو وفي هذه المساله استاذ القران وتكريم الله تعالى لموسى لانها اول ما جحده الزمدقه قبل رسول الله وفي ذكر من سمينا كفايه ومن لم نسمي منهم اضعاف ذلك ولم يختلف منهم اثنان في ان القران كلام الله تعالى ليس مخلوقا من الله بدا والليه يعود وتقلدوا كفر اثنان وتقلد وتقمدوا كفر من قال بخلق القران ومنعوا الصلاه خلف تقلدوه يعني جعلوه في عنقهم بمعنى ملتزمين هذا القول منعوا صبره خلفه وافتوا بضرب عنقه وبتحريم ميراثه على المسلمين حرموا ذبيحته وجزموا بانها ذبيحه مرتد لا تحل للمسلمين فانظر ايها المنصف اقوالهم ثم عرضها نصوص الكتاب والسنه هل تجدهم حاد عنها قيد شبر او قدموا عليها قول احد من الناس كائنا من كان حاشا وكلا ومع هذا ذو... مع هذا الله بل بها ابتدوا ومنها تضلوا ومنها استضاءوا وإياها اتبعوا فهده الله بذلك لمختلف فينا الحق بإذنه والله يهد من يشاء إلى صلاة المستقيم هذا ما قال المؤمنين جميعهم وإصابة التوحيد أعلام الهدى الكاشفين عوار كل مشبه والقاميين لمن قد ألحدى ذنقوا لهم بالوحي وانظر هل ترى ميلا لهم عما إليه أرشدى حاشهم ان ان يميلوا خطوه عما اليه الله اياهم هذا بل اثبتوا لله ما قد اثبتت اي الكتاب وكل نص اسند ومن النفاتت بالراء وكذاك من قول الممثل اذ تغالى واعتدى جعلوا امامه الكتاب وسنه المختار يا طوبى لمن به اهتدى ولذاك اعلى الله جل من رهم والملحدون بنا اهم قد هددوا واتمنوا لهم الاله وغيرهم وغيرهم في ظلمه اذ لم يكن بهم مقتدى يا رب الفقنا بهم واجعل لنا نورا نميز به الضلال من الهدى يا رب قد استلف استلف الصره منهم والله على الطائفه الواقفه وهم القائلون لا نقول القران مخلوق ولا غير مخلوق لان من كان منهم يحسن الكلام فهو جهمي يعني هو متكلم بعلم الكلام فهو جهمي لانه يريد ان يتستر ومن لم يحسن الكلام منهم من لم يحسن علم الكلام وواحد لقى ان الالفاظ دي كلمه القران مخلوق ولا غير مخلوق غير وليده في كتابه والسنه فقال لا انا اقول كده واقول كده فهذا يعلم لا هو هذا من لم يحسن الكلام اقول عل اعلم بل علم انه كان جاهلا جهلا بسيطا فهو تقام عليه الحدة والبيان والبرهان فانتاب وآمن انه كلام الله والا فهو شر من الجهميه وساتئ ان شاء الله الكلام على اللفظيه قريبا وسنلقى ان شاء الله طنا في اخر فصل سائلا الفرق المخالفين للسنه في القران وغير من صفاته لاننا احببنا تجريد مذهب اهل السنه على حده لقصد التيسير وبالله التوفيق اللفظيه دي لو من قال لفظي بالقران مخلوق وقولا صتها ان هذا القول لذا من قال لفظي بالقران مخلوق فهو جهري لانه يتصدر بذلك ايضا ومن قال غير مخلوق فهو منتبع لان اللفظ يدخل فيه الكلمه اصلها وتلفظ العبد الذي وفعه فلا يدود اطلاق القولين بل لا بد من التفصيل بين كلام الرب وبين كلام العبد سيات ان شاء الله